اتخذوا أيمنهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطوى على قلوبهم فهم لا يفقهون. إذا أرَيَتَهُمْ تُعجِبُكَ أجسَامُهُمْ وَإِيَّاهُو تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُوفٌ مُسَنَّدٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صِيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرُهُمْ قَالَ تَلَهُمُ اللَّهُ أَنْ لا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 يقولون لأروجنا إلى المدينة لا الأعز منها الأذل وللله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل ياكم الموت فيقول ربي, لولا فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولئي وأخر الله نفسه إذا جاء أجله الله خبير بما تعمل